بسم الله الرحمن الرحيم ان الشمس سورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سرت واذا العشاء صلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس وإذا الموغودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أذفت علمت نفس ما فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَصَفَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ إله رحمتي مباعا ثم امين وانا صاحب بمجن وانا قران من اشرق المبين فلا على الظلم ظني وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا بكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء ಬುಲ